سبحان الله لمن سبحان من يلجأ إليه العباد في الملمات وإليه يفزع الخلق في الملمات يا عالم الجهر والخفيات يا رب الخلائق والبريات يا من بيده ملكوت الأرض والسماوات إلهنا تعلم أننا على وإسرافنا في أمرنا لم نتخذ لك ضدا ولا ندا ولا صاحبة ولا ولدا إلهنا يا صاحب الفضل سگلے ما دفت وافت ولا يقضى عليك و لا يذل من ولا يعز من عاديت تبا رَكْتُ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ نَسْتَوْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا وَنَتُوبُ إِلَيْكَ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 واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على والدينا بسم الله على زوجاتنا وأبنائنا بسم الله على اخواننا واخواتنا بسم الله على مالينا بسم الله على اهلينا كريم لمن اهممنا حسبنا الله القوي لمن بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن عادانا حسبنا الرحمن حسبنا الرحمن عند الموت حسبنا الرؤوف عند المسألة في القبر حسبنا الكريم حسبنا الكريم عند الحساب حسبنا اللطيف عند الميزان حسبنا الله القدير عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم تحصنا بالله تحصنا بالله الذي لا شهي وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الذي يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم إلهنا يا ذا الوجه الكريم وذا السلطان العظيم والمن القديم إلهنا يا ولي الكلمات عوات اللهم اللهم صرف عنا انفس الجن واعيون الناس اللهم صرف عنا اللهم عنا الناس وعن والدينا وزوجاتنا وابنائنا واهلي والمسلمين والمسلمات نعود بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه الى اللهم اشفنا واشفهم اشفنا واشفهم يا رب العالمين اللهم إن ببيوت المسلمين من الأمراض والأوهام والأثقام والفجائع ما لا يشتكى منه إلا إليك اللهم فاملأها بالعافية اللهم فاملأها بالعافية اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين بالعافية أنزل عليها السكينة والشفاء واصرف عنها أسباب الشقاء إلهنا لا تجعل بيوتنا مرتعا للشياطين اللهم لا تجعل بيوتنا ارتعا للشياطين واجعلها بيوتا بيوتا تصبح وتمسي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء أو ممن أمن على دعائنا اللهم من ابتلي منهم بسحر أو عين أو مس أو نفس أو حسد اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة العافية اللهم طهر أبدانهم من كل آذاء اللهم إنهم يتعلمون اللهم إن يتألمون وفي منامهم يتقلبون ولا يشتكون إلا إليك اللهم فعجل لهم المخرج عجل لهم المخرج وعجل لهم الشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم أنزل رحمتك على الشيخ زايد والشيخ مكتوم وعلى من مات من حكام الإمارة وعلى أمواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين اللهم جد بعافيتك وشفائك على ولي امرنا على ولي أمرنا الشيخ خليفة اللهم من عليه بالعافية اللهم توجه بالعافية اللهم ألبسه لباس العافية اللهم زينه بالعافية يا رب العالمين اللهم وفق إخوانه وأعوانه وبطانته لكل خير وأدم على دولة الإمارات نعمة الإيمان والإيمان والأمان والإسلام والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين